وعنده مفاتح الغيب لا وَمَا تسقط مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يعلمها إِلَّا يَعُلَّهُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي Oo, Dan wordt u in de kubba's gevangen, 117. ونبئكم بما كنتم تعملون 118. القاهر فوق حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت رسلنا <تصفيق> اَلاَ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ <الحاسبين> كُلُّ <قل> مَنْ لئن أن او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض أنظر كيف نصليه 117. قلست عليكم بوكيل 118. لكل نبأ مستقر وسوف وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَنخُضُونَ فِي آيَاتِنَا فَاعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا Ah! ZANG Lees en Oh, no. Ons. وهو الذي إليه تحسرون